بوك تو <تصفيق> يا نبهي يا نميدي ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون بوتا قالن لوسا هاي ككريلو رندو ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة اثنين ما ابي كي بومما تو 아두코발레르 레데타 لم يريد ابني ان يلعب بالدميه لم يريد ابني ان يلعب بالدميه ما مايكي فوتبول سوكر 아두코발레르 레데타 لم ترد ابنتي ان تلعب كره القدم لم تريد ابنتي ان تلعب كره القدم నా భారికే నా తో చెస్ ఆడాలని లేదుట లమ్ తురిద్ జౌజతి అన్ తలబ మయ షత్రంజ్ లమ్ తురిద్ జౌజతి అన్ తలబ మయ షత్రంజ్ మా పిల్లలకి వాకింగ్ వెళ్ళాలని లేదుట అరదౌలాది అన్ లా యక్ూము బి నుజా అరదౌలాది అన్ లా యక్ూము బి నుజా వాళ్ళకి గది శుభ్రం చేయాలని లేదుట لم يريد ان يرتب الغرفه لم يريد ان يرتب الغرفه వాళ్ళకి నిద్రపోవాలని లేదుట لم يريد ان يذهب الى اسرتهم لم يريد ان يذهب الى اسرتهم اتને ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు لم يسمح له ان ياكل ايس كريم لم يسمح له ان ياكل ايس كريم اعطني شوكليت تناداني انو بتنجه بدليد لم يسمح له ان ياكل شوكولاته لم يسمح له ان ياكل شوكولاته اعطني سويت تناداني انو بتنجه بدليد لم يسمح له ان ياكل بونبون لم يسمح له أن يأكل ملبس ننه وك કોરિકા કોરડાનકી અનુમતિચબડેલેדו સુમિહાલી ان atamanna li شيئا સુમિહાલી ان atamanna li شيئا નીન નાકોસન દુસ્તુલકોનડાનકી અનુમતિચબડેલેדו સુમિહાલી ان اشْتરી لي ثوباً سُمِحَ لِي أن أشتري لي ثوبًا وَكَدْ شَوْكْلَتْ تِي سْكَوْدَانِكِ نِيَنُ آنمَدٍ شَبَدَ لَيْدُ سُمِحَ لِي أن أخُذَ لِي حَبَّةَ شُكُولَاتَ سُمِحَ لِي أن أخُذَ لِي حَبَّةَ شُكَلَاتَ بِمَانًا لَا بُغَدْ رَاغَتُكُمْ مِيكُو آنمَدْ لَبْهِنْشِنْدَ هَلْ سُمِحَ لَكَ أن تُدَخِّن في هل سمح لك ان تدخن في الطياره؟ عاصبترلا بير تراغاداني كي ممنني انومتينچارا هل سمح لك ان تشرب بيره في المستشفى؟ هل سمح لك ان تشرب بيره في المستشفى؟ هوتيل لو كوك كن تچكونتكو مي كو انومتي لابينچيندا هل سمح لك ان تدخل معك الكلبة الى الفندق؟ هل سمح لك ان تدخل معك الكلب الى الفندق؟ في العطله المدرسيه كان يسمح للاطفال ان يبقوا في الخارج طويلا في العطله المدرسيه كان يسمح للاطفال ان يبقوا في الخارج طويلا పెరట్లో ఆడుకున్న